وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا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 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ 117. وما يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا 118. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي سُرَاءَ إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ 117. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون وَلَا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 118. ثم أنتم هؤلاء وسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاذم والودوان وان ياتوكم مسارات 111. يأتوكم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 112. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 117. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 118. وما الله بغافل عما تعملون 117. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 118. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 119. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 119. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 110. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وَلََّا جَأَهُم كِتَابُ مِن يَذِ اللَّهِمُ صَدّفُ لِمَا مَاهُم وَكَانُوا مِ قَبِلوا يَسْتَفْتِحونَ عَ الذيَّينَ كَفَرُوا وَكَانوا مِ قَبِلُوا يَسْتَفْتِحونَ على الذيَّذينَ كَفَعُوا فَلََّا جَأَهُم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 119. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إنكم